من قال لا إله إلا الله يركضي وجه الله حرمه الله جل وعلا على النار والمحرمون على النار ورد في أحاديث كثيرة أعمالا لهم منهم من صلى لله أربعا قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله جل وعلا على النار من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله جل وعلا على النار من كان هينا و markets مع الناس